الطاغوت خالد بن سفيان بن نبيح في مكان يقال له عرنة قرب عرفة طاغوت استخفته قريش اسمه خالد بن سفيان فحشد جيشا للإجهاز على الدولة الإسلامية لكن القائد صلى الله عليه وسلم كان يرصد تحركات الوسنيين الذين رموه عن قوس واحدة فكر بطريقة يسل فيها الشر دون حرب كما سل الحاخام الإرهابي كعب بن الأشرف ليحقن دماء بريئة من الطرفين ويمنع حربا لا مبرر لها انتقى صلى الله عليه وسلم للمهمة شابا جسورا يدعى عبد الله بن أنيس وقال له إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعرنة فأته فاقتله طلب ابن أونيس وصفا للطاغوت قائلا يا رسول الله إنعته لي حتى أعرفه فأعطاه صلى الله عليه وسلم وصفا أوحي إليه وقال إذا رأيته وجدت له قشعريره أراد الفارس طمأنة قائده فقال والذي أكرمك ما هبت شيئاً قط ثم ودع نبيه صلى الله عليه وسلم وتوشح سيفه وركب ينهب الأرض أياماً على حصانه ولما أشرف على عرنة كانت الشمس تلون واجهات الجبال الغربية تلونها بطلائها الذهبي تأمل ظله على الأرض فوجده أطول منه مرتين وهذا يعني دخول وقت صلاة العصر فاستشرف السهول والوديان والناس فرأى رجلا يمشي وسط نساء باتجاه أحد المنازل فحرك جواده نحوه ربما ليسأله لكن شيئا أوقفه فجأة إنها القش تهز جسده إنه هو احتار ابن أنيس هل يشد عليه أم يصلي العصر؟ ثم نزل عن جواده وأمسك بزمامه ومشى ثم قال بصوت خفيض الله أكبر وبدأ يصلي صلاة العصر صلاة خوف وهو يمشي يومئ برأسه للركوع وللسجود ووجهه نحو ابن نبيح لا إلى الكعبة فربه سبحانه وتعالى يقول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ولما انتهى من صلاته كان على مسافة من الطاغوت الذي توقف فجأة على وقع حوافر الحصان خلفه والتفت وصاح من أنت فطم فطمأنه ابن أنيس بأنه جاء ليشاركه الغزو وقال رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا قال أجل أنا في ذلك همس عبد الله بينه وبين نفسه ستعلم ثم أراد طمأنة الطاغوت أكثر فقال هل مما بيت؟ فأجابه نعم فالحق بي مشى الشاب خلال موكب النساء مسافة ثم تلفت ولما اطمأن سل سيفه ولم يغمده إلا والطاغية يتلبط تحته تغطيه خيمة من النساء والعويل والدماء